فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهو الحكيم العليم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 إن هؤلاء قوم لا يؤمنون تصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون